وصاحب ما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من انا الى ثم الي مرجعكم فانبئكم ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون يا بني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 وَأَكْنَسِدِ فِي مَشْيِكَ وَغَضَضٍ مِنْ صَوْتِكَ إِنْ أنْكَرَ الأصْوَاتِ نَصْوُتُ الْحَمِيدِ